أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم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 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأنل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 كأصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفر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 وَلِيَ علملَمَ اللهَّهُ مَصُرُهُ وَرُسُ لَهُ بِالغَيب إِ اللهَّهَ قَوعَزيز وَلَقَذ أَسَلن نُ حَ وَإِبَرَه مَ وَجَعَنَا فِي ذُجْزةِهِمَن نُبُوتَ وَكِتاباب.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 والله بما تعملون خبير فمن لم يجذف صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا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 ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادمى من ذلك ولا ادمى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا على عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ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 ويؤثرون على أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم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 لإِن أُخْرِرجِتُم لََخرج مكُم وَل نُطيعع فِيكُم أَخَذًا أَبَدَو وَإِن قُوتِلتُم لَ صًُاَّكُمْ واللَّهُ يَشْحَدُ إهُم لَكذبون لإِن أُخْررجُ لَا يَخُرجونَ معهُم. وَلَئِن قَاتَلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لِأَنَّكُم أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ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 كَسَلِ الشَّيطانِي إِذ قَالَ لِلْإِسَانِكْفُرُْ فَلَمََّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرُم مِنْْكْ قَالَ إِن بَرِيُم مِنْ كَإِنِي أَخَافُُ اللَّهَ رَبَّ الْعَمِين